إن الله مع الذين استقوا المدين ومن محسن الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المنطقة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.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 اما بعد عباد الله يقول الله عز وجل وهو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور نقف في خطبتنا هذه عن حقيقة قررها القرآن وشهد لها الواقع والعيان هذه الحقيقة هي كل نفس جائقة الموت كل نفس الملائكة المقربون je wilt je en zien, je de je al zien, al wilt al wel al je al je al zien, al wilt al wel zien, al wilt al wel الأطفال كل نفس ذائقه الموت ينعى ربنا لنا نفوسنا هذا نعي هذا نعي لنفوسنا وحتى يعرف الناس ان الامر عظيم قال الله تعالى خطابا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلت أفإن ميتا فهم الخالدون وقال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاه والسلام يا محمد احبب وقال عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزي به الموت الحقيقه التي لا يختلف فيها اثنان الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا الم نهلك الاولين ثم نتبعهم فلم نهرك الأولين ثم ندفعهم الآخرين انا كذلك نفعل بالمجرمين الحقيقة التي تنفر النفوس من سماعها وتتضايق من التذكير بها إذ أنها تحول بين النفوس وبين والملذات المستحسنه الموت لا سبيل لاحد ان يفتك عنه او ان يهرب منه اسمع الى كلام ربنا الرحمن اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت فالموت لا يتحصن منه ببناء ساهد ولا بحاث وبواه أبدا يدرككم وتأمل قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقين واجمع بين الايتين لتم الانسان بين موت يدركه وموت يلقاه فاذا كان الموت من خلفه ومن امامه فاين المهر ندرككم مراقب وفي اثر ان ملك الموت كان يجلس ويجالس الانبياء وكان يجلس الى سليمان ابن داود عليه السلام ياتي في هيئه بشع وفي بعض المرات جعل ملك الموت ينظر الى جليس من جلساء سليمان ويحد النظر اليه ولك أن تتصور مجلس النبي سليمان فيه رجل يحد النظر الى احد جلساء النبي الملك وبعد أن حق المجلس قال الجليس لسليمان من هذا الذي يحق النظر إليه فقال هذا ملك الموت فقال والله لا أسكن في بلدة فيها ملك الموت وسليمان في الشام قال لا الجليس لسليمان فامر الريح أن تلقي بي في بلاد الهند أريد أن أبتعد عن هذا المناخ وعن هذا المحيط إلى بلاد الهند وكان له ما اراد ذهب به إلى بلاد الهند وجاء ملك البوت بعد هذا فسأله سليمان لما كنت تحد؟ وهو عندك في الشام فلما أذهبت إلى بلاد الهند وجدته هناك هو لا اختياره هو لم يختار هو ولم يختار هو العرب اختار الهند اختياره هو حيث تقبض روحه هو كيف هو ومن هو صغير أن حقيقة ثابتة وفي فنه المخاري أن ذلك الموت جاء إلى موسى بن عمران على هيئة بشر فقال له يا موسى جئت لقبض روحك وبشر يريد أن يقبض روح النبي فوكثه موسى فَفَقَعَ فقع عين الصور فقع عين الصور والعلماء ذكروا ان هذا أمر لا غرابة فيه إنسان يدخل دارا يقول أريد أن أعبد روحا فلا غرابة تنافل عن نفسك فقال الملك لرب العالمين يا رب أرسلتني إلى عقل لا يحب الموت. فقال ثول. وإن لك بكل شعة تحت يدك سنة تحياها الآن جاء الملك وفي كلامه قرينة تدل على أنه موسى من عدل يا موسى إن الله نمر أن تضع يدك على مهن ثوق جد وإن لك بكل شعة تحت يدك سنة تحياها فقال موسى وماذا بعد ذلك قال الموت قال اذن الان اخبد روحي الان ويذكر العلامه الامين الشريف رحمه الله في اضواء البيان له إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أبنى عنهم ما كانوا يمتعون أفرأيت إن متعناهم سنين في مقعة ودعا وترف وسعه وبحبوحة من العيش لا القصور الشامخات ولا المراتب الفارهات ولا الزوجات الحسناوات ولا الكثيرات الوفيرات لا العلم ولا الذكاء ولا المقام ولا الجاه ولا السلطان كل ذلك يذهب كل ذلك يذهب ويبقى آه الله تفرد بالبغاء فحكم على كل الخلق بالفناء فقال كل من عليها فان وقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يا محمد عشما سي فانك ايش ماشي مهما طال العمق مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر القبر باب وكل الناس داخله يا ليت شيخنا بعد الموت الذي تفرون منه فإنه مراقب. لا وخبك وأنا أقرأ إعلانات حفلات وعس السنة هذه المصائد المسمومة هذه الحفلات المشؤومة هذه بعض أسماء المشاهير من المغنين أسماء بعض المشاهير من المغنين أين هم ذهرهم ماتوا دفنوا بعضهم والحسرة تكاد تفتك بالعرض يقرأ في الصحف تقرأ في الصحف أنه قبل موته يهاتف اختا له قائلا لا تنامي فانا في الطريق لتفتحي من الباب وما درى المسكين انه سيوارى التهاب ذهب الى الله وسال الله جل جلاله ان يعاونه بلطفه وكرمه واحسانه فان الله لا يتعاونه الذنب وليس في موت شماعة أيها المسلمون لماذا لا نتعلم ملوك؟ وقد إكرد الناس في الصحف أن يذكروا أشهر أحداث في العام الماضي ويسمونها الدوائر مقتطفات من أشهر ما. فكم من ملك مات وكم من غني فات وكم من طبيب شهير امرن في اغفاره بل ربما مات بعله كان يداويها الا نعتز على ننتبه الا, ألا, ألا نستجيب وبمقاصد الشريعه الغراء ما قاله نبي الهدى والرحمه النبي ورحمة ورحمه رسول الله كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزروها فانها تذكركم الاخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين الحي القيوم الباقي وجميع خلقه يمتون والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المريد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول مالي والدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب كراكب اصطغل تحت شجرة ثم راح وتركها أيها المسلمون إيماننا باليوم الآخر إيماننا بحقيقة الموت ينبغي أن يكون له أثر في حياتنا هذا الأثر هو الاستعداد له متى نموت استاثر الله بعلم ذلك اين نموت استاثر الله بعلم ذلك اختبارا وابتلاء لنا هو الذي خلق الموت والحياه ليملوكم ايكم احسن عملا ومات به نفس ماذا تحسب وما تدري نفس باي ارض تموت لما كان اهل المدينه يطففون الاكيال والميزان عالجه القران بذكر الموت ويل للمطففين الذين اذا يامن تخطط لاحتفال براس السنه رساله اليه والمفسدون في الأرض يدخلون الخمر المستورد بالكميات الهائله لافساد شباب الامه تانكر فيه الاف من الزجاجات من الخمور المستورده لاثلاث عقول شباب الامه ان لا يعرف السلطان امره ان يختبئ من السلطان واعوانه ان يتحرى ان لا, يكشف أن لا تكشف الشرطة امره هل دار في بالك ان الله يراه شقاق المفسدين والمراكب كذلك اصحاب المراكب التي يؤجرونها للناس اذا عرف احدهم ان القوم يريدون فسادا وافسادا حرام عليه ان يتكسب من هذا الباب سحت ياكله ياكل السحت ان اعان على معصيه الله الموت الموت الحقيقه التي من شك فيها فليذهب الى المقبره واذا كان يعرف شبابا وقد صار والدهور في الماء رايناها هنيئا له ورحمه الله عليه عرف في خلق العلم والتلاوه والذكر اما هذا الذي يضمر النيه للمعصيه والمفسده وهك العرض وان يعيش في الارض إن سألك عن هذا أيريق بي أي بك أن تقابل نعم الله من صحة وعافية وصوة حسنة وثياب جميلة وأسرة كريمة وبيت غير نعم تتوالى، أيريق بك أن تسخرها في معصية الله من اخر ما نزل من القران واخر ما نزل على قول صحيح واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلبون اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرك وسبح اقدامنا وانصرنا على الكافرين اللهم اغفر لنا وللواخر وبكرنا ورسالة. وحينا وميتنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الإسلام. ومن امدته منا فامده على الإيمان. اللهم احفظ شراب المسلمين. وبنات المسلمين. ونساء المسلمين. اللهم احفرهم من المخدرات. اللهم شكرا بلادنا على بلاد المسلمين اللهم اصلح حال متاولات مؤمنا واجعل ولايتنا في من حافظوا واتقوا وهدي الاولات قومنا الى القامات الصالحه التي تدلهم على الخير وتامرهم به وتنهىهم عن الشر وتحذرهم منه اللهم سهلها بلادنا عبادك المسلمين دعشي المسلمين في فلسطين اغث المسلمين في الصومال. اغث المسلمين في, في, في سوريا